وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بتوحيده وعبادته وحثنا على إخلاص العمل له وطاعته وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاتقوا الله عباد الله وقدروا الله حق قدره وعظموه حق تعظيمه وأطيعوه حق طاعته وعبدوه حق عبادته واحذروا من الوقوع في الشرك أصغر كان أو أكبر واحفظوا أيمانكم واحفظوا فروجكم وتوبوا إلى الله ربكم واستغفروه من ذنوبكم وسألوا الله لا سواه وادعوا ربكم ولا تدعوا ما عداه إلجاءوا إليه في كل ما ينزل بكم من الضرر والشدة والبأس يرفعها عنكم برحمته ويزيلها عنكم بمنته فكونوا لله عابدين خاشعين خاضعين أيها الناس رب العالمين خلق الخلق فأبدعه خلقا وأحكمه صنعا سبحانه جل شأنه متفرد بالخلق والأمر والتدبير خلق الخلق فأحصاهم عددا لا يخفى عليه شيء وهو سبحانه المستحق للعبادة دون غيره وهو جل شأنه المتفرد بالخلق والتدبير والأمر دون ما سواه وخلق الله رب العالمين الواسع فيه من الإبداع ما لا يخفى على ذوي العقول والألباب من بحار وأنهار وأمواج وأمطار وأحجار وأشجار وليل ونهار كل ذلك في خلق محكم بديع سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير رب العالمين الذي أحكم هذا الخلق وأبدعه صنعا وجعل فيه من العظمة والجلال ما يعرفه أولو العلم والألباب ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من عظمة خلقه جل وعلا في جملة من الأحاديث التي تبين عظمته وقدرته جل شأنه والتي يظهر منها أنه سبحانه المستحق للعبادة وأنه يجب على العباد أن يقدروه حق قدره وأن يعظموه حق تعظيمه ومن أطاع رب الكون سخر الله له الكون بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله عز وجل فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه ويقول عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات من الأرض وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة تأمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما السماوات السبع على عظمها واتساعها وما فيها من العجائب والغرائب هذه السماوات السبع بالنسبة للكرسي الذي هو موضع قدم الرحمن جل جلاله إلا كحلقة ملقات في فلات أي في صحراء مترامية الأطراف فما هي تلك الحلقة بالنسبة إلى تلك الصحراء المترامية الأطراف فهكذا السماوات السبع على ما فيها من العظم والاتساع بالنسبة للكرسي الذي هو موضع قدم الرحمن جل وعلا كهذه الحلقة بالنسبة لتلك الفلات الواسعة ثم قال عليه الصلاة والسلام وفضل العرش الذي هو موضع استواء الرحمن جل في علا على هذا الكرسي الذي يفضل هذه السماوات السبع بالطريقة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة ورام جرير رحمه الله تعالى في تفسيره بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما السماوات السبع والارضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم أيها الناس إن من دلائل عظمة البار جل وعلا ما رواه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء حضر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك أنا الملك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك أي مما قاله هذا الحبر يضحك حتى بدت نواجده أي أنيابه تعجبا وتصديقا تعجبا وتصديقا لقوله ثم قال صلى الله عليه وسلم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 أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش. إنما بين شحمتي أذنه إلى عاتقي. إنما بين شحمتي أذنه إلى عاتقي. مسيرة سبع مئة عام. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأربعة قال صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان أو خضعان لقوله أي ذلا وخضوعا لأمر الله رب العالمين إذا قضى به في السماء يقول صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله كأنه سلسلة على صفوان أي على حجر أملس وما تحدثه هذه السلسلة إذا ضربت على حجر أملس قال عليه الصلاة والسلام فإذا فزع عن قلوبهم أي عن الملائكة ملائكة الرحمن وما يحدث لهم من الفزع والهلع والخوف والخضوع والذل والفرق إذا قضى رب العالمين الأمر في السماء حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فسبحان ذي الملكوت والجبروت سبحان ذي الكبرياء والعظمة سبحان الحي الذي لا يموت أيها الناس تلك جملة يسيرة من النصوص التي تدلل على آيات الله الباهرة وقدرته الظاهرة وعظمته القاهرة فهل قدر العباد ربهم حق قدره وهل عظموه حق تعظيمه وهل عبدوه حق عبادته ونحن خلقه وعبيده ونحن مربوبون له ومملكون له لا يخفى عليه شيء من أمرنا ولا يخفى عليه شيء من حالنا خلقنا في أحسن تقويم وجعل لنا السمع والأبصار والأفدة وأنعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنة المتكافرة خلقنا من العدم وجعلنا في أصواب آبائنا جيلا بعد جيل وزمانا بعد زمان بحكمة باهرة وآية ظاهرة حتى جعل الإنسان منا في هذه الصورة القويمة وفي هذا الخلق المحكم البديع لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وهي رب العالمين كل ما في الكون وسخره لأجل هذا العبد المخلوق واستخلفه في الأرض ثم أرسل إليه الرسل وأنزل على رسله الكتب وهداهم إلى ما فيه نجاتهم وما فيه فلاحهم، كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن يعبد العباد ربهم من أجل أن يحقق العباد العبودية الخالصة لخالقهم فهل حال الناس اليوم هكذا هل هم من العباد حقا وهل هم من المخلصين لرب العالمين في عبادتهم صدقا وهل هم يحققون الغاية التي من أجلها خلقهم رب العالمين ونص على ذلك في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لقد خلق الله الخلق من أجل عبادته وطاعته وإفراده بالتوحيد والعبودية والإلهية خلق الله الخلق وحذرهم من الشرك به وبين بأن الشرك من أعظم الكبائر وأفحش الفواحش وأكبر العيوب وأخطر الذنوب وأن الله رب العالمين يغفر للعبد كل ذنب وقع فيه عدى الشرك إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد يضل ضلالا مبينا علم من ذلك عباد الله أن الشرك بالله رب العالمين هو أظلم الظل وأبحش الظل وأخطر الظل وأنه إذا وقع العباد في هذا النوع من الظل صلط عليهم الظالمين صلط عليهم الظالمين ويحيون حياة الضنق والشدة والشقاء والبلاء والجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وما ذاك إلا بسبب ظلمهم وبغيهم ومن أعظم هذا الظلم أن يقعوا في الشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم معتدون والنبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث الصحيحين من حديث معاذ بن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وكان رديفا له على حمار يا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد وحق العباد على الله فقال معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوا أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا؟ فبين عليه الصلاة والسلام الغاية من خلق الخلق والعلة من إرسال الرسل في هذه الكلمات القليلات المحكمات البديعات بأن الحق الحقيقي الذي ينبغي أن يؤديه العباد لرب العالمين هو أن يعبدوه فقط لا تحقيق العبودية له فحسب لا بل تحقيق العبودية والحذر من الوقوع في الشرك. لا بد أن يتحقق في العبد كفر وإيمان. لا بد أن يتحقق في العبد كفر وإيمان. ولابد أن يتحقق فيك الكفر قبل الإيمان. أن تكفّر بما سي والله. أن تكفر بما يعبد من دون الله. وأن تحقق العبودية الخالصة لله رب العالمين. فمن يكفر بطغود. ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوثقى لن في لها لا إله هذا الكفر إلا الله هذا الإيمان لا إله كفر بكل ما سوى الله كفر بكل طغوط يعبد من دون الله إلا الله إثبات العبودية لله رب العالمين ولا يمكن أن يتحقق الإيمان والتوحيد إلا إذا سبقه الكفر كل ما يعبد من دون الله رب العالمين. علم من ذلك أنه لا بد في دين الإسلام من المعادات والموالاة. لا بد منا معادات من حاد الله، من حارب الله، من دعا لغير الله، ثم موالاته من دعا إلى الله، ومن عبد الله، ومن أخلص الدين لله رب العالمين. فلا بد من نفي وإثبات، لا بد من تأصيل وتحذير، لا بد من قفر وإيمان. حتى يكون المسلم مسلما حقا ومؤمنا صدقا ولذا لما أمر الله رب العالمين بتوحيده وعبادته قرن بين الأمر بالتوحيد وعبادته بالتحذير من الشرك به فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وهنا في حديث معاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول النبي عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فالشرك هو أظلم الظلم وأفحش الفواش الشرك بالله أخطر من الزنا بالأم وبالبنت أخطر من الزين بالمحارم أخطر من اللواط أخطر من أقل أموال الناس أخطر من قفل النفس المعصومة بغير حق أخطر من كل هذا ولكن الناس اليوم يستصغرون الشرك ويستهينون به يستخبحون الفواحش والذنور من الزنا واللواط وغير ذلك مما حرم رب العالمين ولا ينتبهون إلى الشرك بالله جل في علاه وماذا إلا لجهلنا بخطورة الشرك وماذا إلا لقلة التبصير بخطورة الشرك وماذا إلا لقلة من يؤصل حقيقة التوحيد في قلوب المؤمنين الموحدين وهذا هو الطريق وهذا هو السبيل الذي من أجله أرسل رب العالمين الرسل كافة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدونه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تلك هي دعوة الأنبياء والمرسلين والمصلحين فالواجب أيها المسلمون الواجب أن نحذر من الشيء ومن كل صوره ووسائله وكل ذرائعه وحتى تحذره لابد أن تعرفه في حديث هذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فإذا عرفت الشر تجنبته أما إذا جهلته قد تقع فيه قد تظن أن الشر الذي وقعت فيه هو الدين وهو الإسلام وهو التوحيد وهو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فعموم الجهل وقلة العلم وضعف البصيرة وعدم المعرفة ترتب على ذلك أن الإنسان قد يقع في الحرام وهو يظن أنه هو الحلال، قد يقع في البدع ويظن أنها هي السنة قد يقع في الشرك ويظن أنه هو التوحيد يقع في الغلو ويظن أنه هو الحب فينبغي على المسلم أن يتعلم الأصل الذي من أجلي خلقه الله وإلا لو جاءك الموت وأنت على جهل بدينك وعلم معرفة بحقيقة التوحيد والشر ثم لقيت رب العالمين وأنت مشرك بالله رب العالمين فماذا أنت فاعد عند إذن هل أنت منتفع بما يداره ويصول به القوم اليوم ويجلون وأنت مت على غير الفطرة ومت على غير التوحيد ووقعت في أنواع من الشرك تناقض أصل التوحيد أو تناقض كمال التوحيد هذه هي الطامة الكبرى التي لا ينتبه إليها كثير من المصرحين إن من المؤسف يا عباد الله إن من المؤسف هو وقوع كثير من المسلمين في أنواع من الشرك من شرك أصغر ومن شرك أكبر ومن وقوع في وسائله ودرائعه وصوره وأنواعه مما سنبين بعضا منهم في هذه الأجالة اليسيرة المسلم ينبغي عليه أن يحذر الشر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية يقع في أمور الجاهلية إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الشرك وقع في الشرك إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف حقيقة الديمقراطية أقع في الديمقراطية التي هي كفر بواه إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف حقيقة الرأسمالية والاشتراكية وحقيقة حكم الأغلبية وقع فيما يناقض حكم رب البرية وقع فيما يناقض حكم رب العالمين وهذا ما يسعى إليه أعداء الملة أن يؤسس أمة جاهلة جاهلة بحقيقة دينها وبحقيقة ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون فتلك عشرة كاملة من وسائل الشرك ودرائنه فانتبهوا إليها يا عباد الله من الأقوال أو من الأعمال أول هذه الأمور حذرت الشريعة المطهرة من الشرك في الألفاظ وإن لم يقصد العبد معنا الحالف بغير الله والحالف تعظيم والتعظيم عبادة والعبادة لا تكون إلا لله رب العالمين فلو حلف العبد بغير الله كان مشركا بالله إن بين من يحلف به وبين رب العالمين فإن جعل من يحلف به في مكانة رب العالمين في العظمة وقد خرج من الدين فهو شرك أكبر لأن الحلبة عظيم وعبادة لله رب العالمين أما إذا من يخصد ذلك فهو شرك أصغر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال في حديثي أبي داود رحمه الله تعالى لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون نهى الله عليه وسلم عن الحالف بالآباء والأمهات والأجداد والأنداد وأن من حلف فلا يحلف إلا بالله ومن حلف بالله فلا يحلف إلا صدقا ولخطورة الحالف بغير الله رب العالمين حتى ولو كنت صادقا ما قالهم بمشعود رضي الله تعالى عنه وارضاه والله لأن أحلف بالله كاذبا هو يمين غموس من أكبر الكبائر لأن أحلف بالله كذبا أحب إلي من أن أخلف بغيره صادقا وما ذاك إلا لأن الحلف بغير الله كذبا كبيرة من كبائر الذنوب أما الحلف بغير الله ولو كان صدقا فهذا من الشرك والشرك وإن كان أصغر فهو أعظم من كبائر الذنوب فانتبهوا لمثل هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم أو بأمهاتكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فهذا من الشرك في الألفاظ المنتشر في عموم المسلمين ويتعارفون عليه ويتوارثونه وتلوقه ألسنتهم وإذا ما حذروا وإذا ما أنذروا وإذا ما نبهوا يقولون تعودنا تعودت على المخالفة وتعود على الطاعة تعودت على الشرك تعود على التوحيد فالمؤمن اتصفى قلبه وصلحت نيته وصدق في إيمانه إذا سمع أمر رسول الله يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وكذلك عباد الله من الألفاظ الشركية المنتشرة في عموم المسلمين التسوية بين الله وبين المخلوقين في بعض العبارات كما يقول بعض الناس توكلت على الله وعليك مالي لي إلا الله وأنت ما شاء الله وشئت كل ذلك من التنديد وهو من الشرك بالحميد المجيد الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسند جاء رجل فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت فقال عليه الصلاة والسلام غضبا أجعلتني لله ندا أجعلتني لله مثيلا ونظيراً وشريكاً ومشابهة بل قل ما شاء الله وحده ما شاء الله وحده فلم يسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن بيان مثل هذا الأمر من أجل أن يقول خائل هذا مما ينفر القلوب وهذا مما يصد الناس ينفر القلوب أن تدعو الناس إلى إخلاص الدين لله أن تدعو الناس إلى تحقيق العبودية لله هل ينفر القلوب أن تحذر الناس؟ من أن في الشرك بالله الذي إن عليه قد يخلدون في النار والعياذ بالله فحذر عليه الصلاة والسلام من هذه الألفاظ الذي فيها تسوية بين الخالق والمخلوق فحذر من أن يقول العبد توكلت على الله وعليك بل توكل على الله وحده أو أن تقول ما شاء الله وشير بل قل ما شاء الله وحده أو تقول مالي لي إلا الله عنه بل مالك لك إلا الله فأنت ملك له هو الذي يصرف عنك السوء هو الذي يدفع عنك الكروب كذلك مما يندغي أن يحذر المسلمون منه التوسل الغير مشروع التوسل بالأموات أو التوسل بالصالحين أو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو التوسل بالأمكنة أو بالأزمنة فكل ذلك مما حرمه الله ومما هو في دين الله رب العالمين غير مشروع بل هو ممنوع لنه ذريع إلى الشرك بالله جل وعلا وإنما الذي يشرع للعبد أن يتوسل به أن يتوسل إلى الله بالإيمان به أن يتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة أن يتوسل إلى الله بتصديقه لرسول الله لا بأس أما التوسل بجاه النبي أو بجاه الولي أو بالقبر أو بالحجر أو بفلان أو بعلان من الأنبياء أو من الصالحين أو بالأزمنة أو بالأمنة كل ذلك مما لا يجوز وهو مما يناقض كمال التوحيد وقد يناقض أصل التوحيد عياذا بالله كذلك مما ينبغي أن يحذر المسلمون منه تعليق التمائم والحروز والعزائم والحلق والخيوط والعظام وجنود الحيوانات وأحذية الأطفال يؤلخونها في دوابهم أو على أسطح بيوتهم أو على أعناق أبنائهم وبناتهم فكل ذلك من التمائم التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهت الشريعة عنها تنزيها لله رب العالمين وحفظا لجناب التوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل في يده حلقة من صف أي حلقة من نحاس فسألهم عن ذلك قال هذه من الواهنة أي تدفع عنه الوهن والضعف والفتور والمرض وغيرها ذلك قال صلى الله عليه وسلم انزعها انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا أي لا تزيدك إلا ضعفا فلو مت على ذلك ما أفلحت أبدا فنزعها امتدال لأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تعليق التمائم التي تحوي ألفاظا شركية وعبارات بدعية مما يقع في كثير من المسلمين هداهم الله فقال عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فقد أشرك من علق تميمة فقد أشرك ولما جاء الرهد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعوه فبايع تسعة وأمسك عن العاشر فقيل له يا رسول الله بيعت هؤلاء وتركت هذا قال عليه الصلاة والسلام رأيت في عاضضه حلقة فنزعها فلما نزعها بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من علق تميمة فقد أشرق فالذي يملك دفع الضر والذي يملك جلب الخير هو الله رب العالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه وإن يريدك بخير فهو على كل شيء قدير وكذلك مما ينبغي عن المسلم أن يحذر منه الذهاب إلى السحرة والعرافين والكهنة وأدعياء علم الغيب والدجالين قراء الكف والفنجان وغير ذلك وكل ذلك مما يحبط الأعمال صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أتى, عرافا من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين يوما هذا إذا ذهب إليه وأتاه حتى وإن لم يصدق وإن لم يأخذ بما يقول أما إذا ذهب إليه وصدقه وسأله عن شيء وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ثم قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله فينبغي على المسلم أن يعلم أن هؤلاء جميعا من الكذبة ومن الدجاجلة الذين يستغلون سذاجة كثير من المسلمين ويستخفون برقولهم ويأمرونهم بفعل أمور هي من التقرب إلى الجن والشياطين وهذا من الكفر الأكبر بالله رب العالمين كذلك مما ينبغي على المسلمين أن يحذروه التبرك الممنوع الذي لم يأذن به إلا ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالتبرك بالأشجار وبالأحجار والخور الصالحين حتى بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وخير الخلق صلى الله عليه وسلم وكل ذلك مما لا يجوز ولم يشرع أن يستلم المسلم مكانا يمسحه بيده إلا الركن اليمني والحجر الأسود وما ذاك من أجل التمرك بهما وإنما من أجل امتثال أمر العبودية دل على ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما استلم الحجر فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت فما لي كثير من المسلمين يذهبون إلى أضرحة كثير من الأولياء سلمنا جدلا أن كل من يذهبون إليه من الأولياء حقا ومن الصالحين صدقا يذهبون إلى قبورهم فيطوفون حولها وتبرقون بها وتمسحون بأعتابها بل يصل الأمر إلى أن يطلبون منهم دفع الكروب وجلب الخيرات وتزويج البنين والبنات كل ذلك مما حرمه الله وهو من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر الذي حرمهم رب العالمين ولما رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم شجرة في يوم حني وكان المشركون لهم شجرة يتبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم فلما مر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم الذين أسلموا حديثا وكانوا حديثي عهد بكفر وليس من الصحابة السابقين فلما مروا بهذه السجرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق وقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها سنن كنتم الذي نفسي بيده كما قالت بن إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متضر ما هم فيه وباطل ما كانوا يصنعون والتبرك بالأشجار والأحجار والقبور والأضرحة كل ذلك مما حرمه الله ومما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا رأيت إلى عموم المسلمين لا سيما في مثل هذه الأوقات وتلكم الأزمان من الذهاب إلى قبر البدوي أو الرفاعي أو الجناني أو الحسين وما تراه بأم عينيك ترى عجبا حتى وصل الأمر إلى أن يسجد بعضهم على القبر والعياذ بالله ويظن أن هذا هو التوحيد وأن هذا هو الدين إذا كان هذا فاشيا منتشرا في عموم المسلمين فأنا يكون الصلاح وأنا تكون النجاة وكيف يحصل المسلمون الأمن على الدماء والأوطان والديار والأعراض هذا لا يكون أبدا كذلك عباد الله من الشرك الذي ينبغي أن يحذر منه المسلمون الاستغاثة بغير الله رب العالمين والاستعانة بما سوى الله جل في أولاه ودعاء غير الله هذا كله من الشرك الأكبر إياك نعبد وإياك نستعين لنعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله إذا سألت فاسأل الله يستعن يستعن بالله تطلب العون والمدد من ربك جل في أولاه وتطلب عونا ولا مددا من مخلوق أي كان ولو كان ملكا مقربا أو كان نبيا مرسلا الذي يملك العطاء والمنع والخفض والرفع والضر والنفع هو الله جل في أولاه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بإبادتهم كافرين تلك جملة من الشرك ووسائله وصوره الفاشية والمنتشرة في عموم المسلمين فاتقوا الله عباد الله واحذروها وجنبوها حتى تحافظوا على صفاء التوحيد من الكذر وحتى تكونوا من الإشراك بالله على حذر فإن الله رب العالمين يغفر كل ذنب وقعت فيه إلا الشرك أما الشرك رب العالمين لا يغفره أبدا أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموحدين المخلصين أقول ما سمعت وأستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد لا الله أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين الصادقين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأكباعه وأزواجه وذريته وعلى مسار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعى بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد عباد الله ومما ينبغي على المسلم أن يحذر حتى يكون التوحيد صافيا كاملا لا نقص فيه ولا كد فيه ولا خلل فيه أن يحذر من الغلو في الصالحين والأنبياء والمرسلين فإن الغلو في الأنبياء والصالحين من وسائل الشرك بالله جل في علاه فإن العبد إذا حب نبيا أو أو صالحاً فغال فيه فإن الغلو يدفعه في نهاية المطاف إلى أن يدعوه من دون الله وإلى أن يسأله مع الله أو من دون الله جل في علاه والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، حذر من الغلو في الصالحين، وحذر من الغلو في الأنبياء والمرسلين، بل حذر من الغلو في ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لا تتركونك ما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تغالوا فيه كما غال النصارى في ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فقالوا هو الله وقال هو ابن الله أو قالوا هو ثالث ثلاثة مع الله كل ذلك من الكفر الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا غمور إذ ادعوا مع الله ولدا أو زعموا بأن لله ولد أو أن المسيح هو الله أو أنه ابن الله أو أن مريم هي الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوها كبيرا وهذا من الكفر الواضح وشرك البين الجلي الذي لا لبس فيه ولا غموض وأصبح اليوم غائبا عما يدعو إلى الإسلام ويريدون الإصلاح الله المستعان وقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة كفروا من أهل الكتاب كلام واضح بين جليل ويخرج علينا من يتصدرون الافتاء في بلاد المسلمين ويقولون ليسوا بكفار والله الموعد وهو حسبنا ونعم الوكيل فالغلوب في الأنبياء والمرسلين والصالحين ذريعة من ذرائع الشرك بالله والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم تجعل قبر عيدا اللهم تجعل قبر عيدا أي يعتاد الناس أن يذهبوا إليه هذا مما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يكون عند قبره فما بالك بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان القوم يزعمون أن الولي أفضل من النبي كما يزعم بعض هؤلاء والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم تجعل القبر وثنا يعبد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعنة الله على اليهود والنصارى لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد وكان هذا القول من صلى الله عليه وسلم وهو في إقبال على الآخرة وإدهار من الدنيا وهو على فراش الموت يتغشاه الكرب والخمسة على وجهه كلما اشتد به الكرب يدفعها وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، وحذر أمته أن يقع في ما وقع فيه اليهود والنصارى من الغلو في الأنبياء والمسلين والصالحين، ولكن يلا الحسرة، وقعت الأمة في ما وقع فيه اليهود والنصارى، واتبعوا سنة اليهود والنصارى في كل شيء، لأن أشبه الأمم باليهود والنصارى هي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام. لا تتبعون سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حذوا النعل بالنعل حتى لو دخلوا جهرة ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أي فمن القوم إلا أولئك الذين تشابهونهم في كل شيء قالوا في الأنبياء رفع فينا الغلو في الأنبياء قالوا في الصالحين رفع فينا الغلو في الصالحين شابهناهم في أنظمتهم اجعل لنا ديمقراطية كما لهم ديمقراطية اجعل لنا دستورا كما لهم دستور اجعل لنا إلها كما لهم آلهة هذه هي سنة اليهود والنصارى والمسلمون يسيرون على طريقتهم حذوى النعل بالنعل باسم الدين وباسم قال الله وباسم قال رسول الله حتى انسلخوا عن هويتهم وعن حقيقة دينهم وعن الاعتزاز بالأصل الذي من أجله خلقهم الله هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة والأمر والحكم والتشريع ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أين هي اليوم لكنه الها قاتل الله الها وأخذ أهله فاحذروا عباد الله احذروا من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. وجنبوا أبنائكم وبناتكم أن يعتقدوا بأنهم يملكون شيئا لا يملكه إلا الله جل في علام فهذا مما حرامه الله وحذرت الشريعة المطهرة منه ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تاج صيص في الكبور ورفعها والكتابة عليها وإيقال السرج والشموع عليها وبينا صلى الله عليه وسلم بأن هذا كله من سنة اليهود والنصارى حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث بالهياج الأسدي قال له علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ألا أبعثني على ما أبعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع تمثالا إلا طمسطة ولا قبراً مشرفاً أي ظاهراً على الأرض إلا سويته بالأرض هذا حكم الله وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حذرت الشريع ونهت أن يعبد العبد ربه عند قبور الأنبياء والصالحين حتى إن عبد الله وعبد خالقه ومولاه فإذا عبدت ربك وأنت مخلص لله في عبالتك عند قبور الصالحين فهذا لا يجوز. وجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلًا ببوانة، إبل ببوانة، أي في مكان ما يذبح لمن؟ يذبح لله. ينذر لمن؟ ينذر لله. عباد أم لا؟ عباد لله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوتي مندري. بيّن صلى الله عليه وسلم أنه لو كان في هذا المكان عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثان الجاهلية حتى وإن كان الدق لله فلا يجوز أما إذا لم يكن الأمر كذلك فأوفي بنذرك ورأى زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو الله عندها فنهاه وقال له ألا أحدثك حديثا حدثنيه أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيث كنتم فإن سلامكم يبلغني وصل على رسول الله فأي مكان فإن الله رب العالمين يبلغه السلام من أمته أما أن تقصد قبر رسول الله لتدعو الله عند قبره فهذا مما نهى عنه الرسول أصلا ونهى عنه علي فيما يرويه عنه ولده زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين فإذا كان الأمر كذلك فليس لك إلا أن تقول سمعنا وأطاعنا أخرانك ربنا وإليك المصير وكذلك عباد الله الأمر التاسع الذي ينبغي على المسلمين أن يحذروا منه حتى يكون التوحيد صافية أن يحذر التطير التطير والتشاؤم بالأيام أو بالشهور أو بالأماكن أو بالأشخاص أو بالأرقام فكل ذلك مما لا يجوز فإن التشاؤم والتطير لا يكون من عبد صحيح الإيمان لا يكون من عبد صحيح الإيمان مخلص في روحيده لله رب العالمين كمن يتشائمون بالرقم الثالث عشر أو يتشاءمون بيوم الأربعاء أو بشهر صفر أو بالغراب أو بالبوم أو بفلان أو بعلان أو باللون الفناني فإن هذا كله مما لا يجوز لأنه تعلق بغير الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن له أو تكهن له والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا هامة ولا صفر لا هامة والهامة قال أهل العلم هي طائر يشبه الغراب إذا حل على بيوت الناس يتشائمون فهذا مما لا يجوز ولا صفر فقد كان أهل الجاهلية يتشائمون من شهر صفر أو أن يكون لا هامة ولا صفر أي من الحلقة التي توضع في أياد الناس ظنا أنها تدفع العين أو تدفع الحسد أو تدفع الضر وهذا كله لا يجوز في دين رب العالمين غير مشروع بل هو ممنوع وآخر ما ينبغي أن يحذر منه المسلمون حتى يكون التوحيد صافيا بعيدا عن كل صور الشرك وعن كل وسائله أن يحذر المسلمون من التحاكم لغير حكم الله فإن الحكم بغير ما أنزل الله مما حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتكموا لشريعة ربكم في كل أموركم فيما يكون في أمر السلطان وأولياء الأمور وفيما يكون في أمر الحدود وفيما يكون من أمر معاملتكم مع إخوانكم وإقامة بيوتكم على حكم الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوليك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما فكل أمر مهما دق وكل شأن مهما صغر ينبغي أن يكون فيه الحكم لله والحكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حكم لأرأي البشر ولا لفلسفات البشر ولا لأنظمة البشر ولا لزبالات الأفكار التي تأتينا من شرق أو غرب وكل ذلك تحت مواطئ الأقدام وإنما الحكم للملك العلام فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم ينقنون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم ينقنون وأنزلنا إليك الكتابة بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما فاتقوا الله عباد الله وعظموا أمر ربكم وكونوا موحدين مخلصين واحفظوا توحيدكم من كل ما يشوبه من كدر واحذروا الشرك بالله رب العالمين فإنه أخطر خطر والذنب الأكبر والجرم الذي لا يغفر احذروا الشرك ووسائله وصوره وذرائعه وتعلمون وعرفوه حتى تجتنبوه ولا تقعوا فيه حتى تخرجوا من هذه الحياة سالمين غانمين موحدين مخلصين فإن جئتم بذنوب أخرى تحت مشيئة الله قد يغفرها رب العالمين أو يطهركم رب العالمين بما ابتليتم به في هذه الحياة من أمراض وأسقام أو بما يكون من سكرات الموت وشدة الكرب وغير ذلك أما لو جئتم بكل طاعة فعلتم كل معروف فدقعتم في الشر فالعمل كله مردود وأنتم عند رب العالمين يومئذ على أمر وخطر عظيم وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا أسأل الله رب العالمين بأسماء بسمه صفاته الأعلى أن يرزقني ويقوم التوحيد والإخلاص أن نجنبنا الشرك بأشكاله وصوره أنواعه ودرجه والرياء السمعة إنه ولي ذلك والقادر عليه ثم صل وسلم على هذا البشير والسراج المنير كما أمرت بذلك اللطيف الخبير وقال رب العالمين قولا كريما مقاما عظيما إن الله وملائكته أئكم على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد في الاولين صل على محمد في الاخرين صل على محمد في الملئ الاعلى الى يوم الدين اللهم اعز الاسلام و المسلمين ودن الشركه و المشركين ذمر اللهم اعدائك اعداء المله و اللهم انصر عبادك المجاهدين وكل اخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان اللهم كن المكلومين و المجروحين يا ذا الجلال و الاكرام اللهم ارحم كل الارامل و الايتام بقاع المسلمين اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما نزل بها من الشدة والبلاء والفتن واللأواء اللهم اصرف عن السوء يا الجلال والإكرام اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتاب واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه اللهم اصرف عنهم بطانة السوء يا حي يا قيون اللهم سلمنا وسلم يسرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجمع قلوبنا جميعا على ما تحبه وما ترضاه اللهم اجمع قلوب المصريين وجميع المسلمين قلوب حكامهم على ما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن واحفظ علينا دينا وأمننا واستقرارنا وأعراضنا يا ذا الجلال والإكرام واغفر اللهم لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين اللحياء منهم والميتين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين استو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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق و الذي قدر فهدا و الذي أخرج المرا فجعله غثاء أحواء سنقرأك فلا تنسى إلا ما شاء الله هو يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن فعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 سميع الله لمن حمدا الله اكبر الله اكبر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 وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عيل جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوتة أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت تذكر إنما أنت مذكر